وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا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 دُونَ غَمَّانِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا ி கிஃபி செல்வூலியோ வரம் துமன் كُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصُّمَّ أَمْ تَهْدِي من كَانَ فِي ضَلَالٍ ஞனி வலிமுனஹிமு அவு நூரியவிஸ்தம் சி விலவி عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ قَوْلَكَ لَرَّبٌّ لَّكَ وَبِقَوْمِكَ أَسَوْفَ تَسْأَلُونَ وَأَلَمَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ آتَيْنَاهُ الْأَمَانَةَ فَتَجَاوَزْتَ عَنْهُ أَكْثَرَهَا وَلَمْ تَحْفَظْهَا ۚ وَلَا كُنْتَ عَلَيْهِمْ حَافِظًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فلما جعل